اتقوا الله يا عباد الله اتعلموا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمع عائشة وغيرها من زوجاته أطيب الكلمات ولا كلام كده حلو يخلي قلبها يرفرف يزغرد يا عائش يدللها يا عائش يا حميراء كالبيضة أو ستين عائشة مشربة بالحمرة يا عائش يا حميراء إني لأعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضة الكلمة الطيبة لها أثر السحر على قلب الزوجة وبقول لي الزوجة برضو الكلمة الطيبة منك يا أمط الله لها أثر السحر على قلب زوجك أحد الإخوة يتصل بزوجته السلام عليكم يقول عليكم السلام اهو عتنسى اللبن وانت جاي والعيش واتلنا باتنين جنيه مخلل أنا بقول لك اهو اهو عتنسى أعوذ بالله يا ست رضي السلام السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام وحشاني جزاك الله خيرا وحشاني قوي ربنا يرضى عليك إيه ده هو تفشحت يا حجة ده كلام يقولك بحبك, يقوله بحبك. وحشاني يقوله أنت أكتر أحد الإخوة بيحكي لي ليلة العقد بتاعه ليلة فرحه ليلة العقد الحب يعني الوقت يعمل نفسه بورم يعني فمسك ايد عرسته مراته مسك ايدها كده وإيه بيقبلها أستغفر الله العظيم أستغفر الله, أستغفر الله. هو أنا بأقبل ايدك ذلا أنا أقبلها حبا أستغفر الله العظيم أص... إلا إن شاء الله ورع من الصديقات أمر عجيب سمع جوزك الكلام الطيب والله هذا له أيضا أثر السحر على قلبي الزوج النبي لما قال لي عائشة بعرف لما تكوني عني رضية لما تحلفت أولي لا ورب محمد ولما كني زعلاني شوية تقولي لا ورب إبراهيم شوف الرضي بقى قالت والله لا أفارق إلا اسمك يعني الحب ما لقلبي في حشاياي في دمائي يجري في عروقي في الكلمة الطيبة من ستين عائشة لزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون أثر هذه الكلمة عليه النهاردة انت عارف يمكن دو لو, لو زوج قال لزوجته كده غنيلي هو ينفع الزوجة تغني الجزهة اه طبعا وتغني عليه كمان هما بتغني عليك مش محتاجة وصية ينفع تغني لك زوجتك ينفع تغني لك من غير مزيكة طبعا تقول لك كلام حلو معناه حلو كده وغزل وحبه والكلام ده ينفع, ينفع, ينفع يمكن لو قال لي زوجته تغني لي تقوله بكرة نكد بكرة بكرة نكت بكرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عايز الزوجة العقلة لما زوجها يصل البيت هي بتقوله قبل ما توصل بربع ساعة اتصل عليها ليه تلبس كويس تتزوق كويس ترتب البيت تصفف شعرها تخط ريحة حلوة وتقابلوا على باب الشقة باتسامة في زوجة تانية أعوذ بالله أول ما زوجها يخش من البيت السلام عليكم اسمع يا رجل انت اسمع بقولك اهو عيالك مغلبيني متخنقين مع الجيران الوقت زوغي النهار الوقت جاب كحكة في ال... جمهر بيار ده جوز الجاي متعلق على السبينسة راكب في المكروبات فوق الشبكة طالع عينيه مروح البيت عايز يشم نفسه سبيه خلي عندك رحمة اترك للرجل المجال يقعد ياكل ويتعشم ويشرب الشاي بتاعه ويستريح وبعدين سوء الخبر السيء بطريقة حلوة لفيه في ورقة سلوفان تعلمي من هذا تعلمي من أم سليم ابنها مات وجوزها مسافر ثابت لما جيه وأكل وتهيأت له وأصاب منها وهو خارج صد الفجر أليت بطريقة كده جميلة حملته على الصبر وعلى السلوان الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة لها أثر السحر على نفس الوالد والوالدة أول واحد مني بالكلمة الطيبة مين أبويا أمي شوف حال العيال مع الآباء والأمهات تقول لابنك خد يا ابن المفتاح مسح للسيارة وبصلك كده وفولي تحت ويسبك ويمشي ما أصيديك ألمين إذا جننت انت وبتقول لبسح للسيارة انت خرفت تهزي أعوذ بالله ده ربنا بيقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكل لهما قولا كريما كلام يودك الجنة يا مغفل كلام يودك الجنة يا مغفل ولا تقل لهم أف لعقوق أما تنفق فوش والدك تتأفف ولو كانت في اللغة كلمة يعبر بها أقل من كلمة الأف لذكرها الله ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما تعرفون ما معنى القول الكريم قال سعيد بن المشيب وغيره هو قول العبد المزنب للسيد الفظ الغليظ اعتبر ابوك ده يا ابني سيدك وتجراسك وانت عبد عبد عنده وعمل مصيبة ومستني العقاب منه تخيل بقى عبد مسيء وقف قدام سيده هيقف ازاي ويتكلم ازاي سيدنا ابراهيم ابوه كافر كافر بيصنع الاصنام لما جاي يكلمه قال له ايه يا ابتي كلمة كلها أدب يا أبتي كلمة كلها تحن أنت أبي أنا بحبك عايز ربنا يرحمك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبع لي أهدك سويا حتى عندما هاج الوالد وصرخ وهدد وأرعد وأزبد قال سلام عليك سأستغفر لك ربي اللهم صلِّ وسلم على نبينا إبراهيم وعلى نبينا محمد الذين تعلمنا منهما الأدب الكلمة الطيبة صدق الكلمة الطيبة لها أثر السحر في الدعوة إلى الله عز وجل الكلمة الطيبة لها أثر السحر في الدعوة إلى الله عز وجل وقال ربنا عز وجل يبعث موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام إلى من؟ إلى عدوه التالي الأتلة المجرم سفاك الدماء اللي بيقول أنا ربكم الأعلى ومعد كله يقول لهم فقول له قولا لينا ده مع فرعون ومال مع أخيك تتكلمه ازاي ومال مع والدك تتكلم ازاي ومال مع شيخك تتكلم ازاي ومال أم مع امراتك تتكلم ازاي فقال فرعون ربنا يقول له سيدنا موسى والسيدنا هارون فقول له قول اللينة دخل احد الوعاظ على الخليفة العباس المأمون وغلظ له في الكلام قال له كلام ناشف اوي فقال المأمون له يا هذا انت لست افضل من موسى عليه السلام وانا لست اسوأ من فرعون ومع ذلك بعث الله موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا أما تيجي تبعز حد ابدأ بمتح المخالف والله يا الأخي الكريم أنت رجل تحافظ على الصلوات وراجل كريم وحدية ما شاء الله وأخنافك طيبة امدحه الأول على طول هيفتح لك ودنه هتلاقي كده الإرسال بتاع قلبه تفتح اشتغل ما انت مدقت بمتحه لكن بس ينقصك أمر واحد فيك عب واحد فيك خلل واحد لو عالجته تبقى ما شاء الله هيقبل في بعض العلماء والدعاء والوعاص فيهم غلظة يجي ينصحك تعيسون بيهزأك تعيسون بيرجمك مش بينصحك هلك الناس ضاع العباد ليه كده من قال هلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم دي مش منهج النبي في الدعوة ابدأ بمتح المخالف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أنا أتكلم مع يهود أو نصران ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن